يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيب لو سرابك ليلكو جنة بالتجاف الليل تسريب واسئل عنا له منا العلامات تتدريبه مدعيكم غايبن عنا والحكم ميوز في الغيب ينبغيل إنسان يتأنأ ويحكم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 ريض يطالش يلم عنا خط بكتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنه بالتجاف الليل تسريب بلغ المهموم متهنه سهل الليله اي هذيب بالفكر والظنه مكر واسواسن ولا عيب حزن في قلبه خاف دون ناس خايف تعيب قول له اللي هل منه عالم بالجاهر والغيب يعلم بحالك ولكنه يختبر عبذاب لمصيب ميض يطار الشلم عنه خط بكتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنه بتجاه في الليل تسريب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 ريض يطاش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابه ليلك و جنه في الليل تسريبه